الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 يقَاد يونَ اللهَّ وََّذينَ آمَ وَماَا يَقدَعونَ إَِّ فسَس وَمَا يَش بقُونُ بِهِم رَضُ فَزَادَ اللهَّهُ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 بِاللَّهِ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي هُلُمَاتٍ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 يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوقيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بتمعهم وأبصارهم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 وَلَهُ فيِيهَا أَزوَاجُ طَهَرَتُ وَهُُمْ فيِيهَا قَالُِ إِنَّ نَظَاهَ لَا يَستحكِي أَيْ يَِّبَ مَا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 اللهم من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ايوصل ويقطعون ما امر الله به ايوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, فأحياكم ثم يميتكم هو الذي خلق لكم مَا في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قَالَ ربك للملائكة إني جاعر في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق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 عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنبِئُونِي فَقَالُوا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قَالَ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا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 فقُ مِنهَا رَغَدًا حَث شِأْتتُ مَا وَلَا تَقرَبَه بِهِ الشَّجََةَ فَتَقُونَ مِ لَووالم فأَزَلهُ م الشَّيطان وَعَنه فَأَجَهُم مِ م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 إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تَبِعَهُمْ دَاءٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا صدقا لما معكم وَلَا تَقْلِمَا مَا عَفَا وَلَا تَفُونَ أَوْلَكَافِرٌ بِهِ وَلَا تَشْتَوُ بِآيَاتِي تَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ فَاتَّقُ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 وَإِنَّ هَالكَ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بني صراخا الى قرون امتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 قوم عاد واذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانبتمون واذا وعدنا موسى إ نَلَةَُم تَّخَلم العدِ لَ مِ بَْطَغه وَآ تُظَالِمُ ثمَّا غَفَونَ غَكُم مِن بَقْ ذَلِكَ لَ غَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بمَوومَتِكُ لَ ف تَشَج وَظََّ الناع لَكُومامَ وَأَن زَلنا غَ لَكُمَن وُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَسنَزيد المُحسين فبَددَل الذيينَ وَلَم قَ وَيير الذي قلَ لَ فأَ زَلنعَلَ الذيينَ وَلَم مجِزَ فأَنزَلن عَ الذيينَ وَلَم وَجزَ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 قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق وَلَا ولا تعثوا في الأرض مبسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ادعُ لنا ربك يخرج لنا من متمت الأرض من بقلها ادعُ لنا ربك يخرج لنا من ما تنبت الأرض من بقلها وخثائها وفومها هي وبصلها قال اتستبدلون الذي هو اغنى بالذي هو قير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم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 صَالِحُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ هُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لعلكم تتقون مَتَ وَلَّيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلا قَدغَتُم الذي نَتَّدَونَ مِن كُ في السَّبَتِ فَقُلناَا لََقُ قِدَة خاسِجين فجَغَ النَّهَ كَلَ لِمَا بَين يَدَيهَا وَمَا خَفَهَا وَمَوإظَةَ للِمُتَّك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأموكم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هذوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادى والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون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 إلا يظنون ثويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.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 ما توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون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 وَرِيدُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض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 بما لا تأوى أنفسهم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلقا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 غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما وَيَكُرُون بِمَا وَرَاءَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ صَدَقَ لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ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 أورقه ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشعبوا في قلوبهم العلل بكفرهم قل بئس ما يأموكم به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 كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم برضالني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 ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكتبون بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُم رَّسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ صَدَّقَ كُلَّ مَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله مَا بَذَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ أَذْهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْبُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْحِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضارين بِهِ من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لبثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا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 ما ننسق من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أَلَمْ تَقُل لَّمَّا جَاءَهُم بَأْسُنَا إِنَّ هَٰذَا لَبَأْسٌ مَّشْؤُومٌ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نصير؟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 من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقم الصَّلَةَ وَآثزَّكَ وَماَاُ قَدمُولِ أَفُوسكُم مِن خَر تَدُِهُ وَإمَ دَوْ الله إَِّ اللهَّهَ بِمَا تَقْنمَ نونَ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 فَلاَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت النصارى ليس في على شيء وهم يتلون الكتاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَحْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نگر میں سے جم لو ہی ائی ہے سو ویسے میں کے نوم ارے کنو ہے لہم فی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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 وَل إِن التَّبَعْتَ أَهوى أَرْهُمْ بَعْْدََّ جَ أَكَمِنَ الْ الععِلْمِ مَا لَكَمِنَمْ نَظهِ مِ من وَلِعَيُوم وَلَا نَوْصير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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما عيل انطهر بيتي انطهر والعاكفين والركع السجود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 ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أن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 وَ الصَّابِهَاِبَرَهِي مُبَنِيهِ وَيَعقُوبُ يَابَّيَ إِ اللهَّهَفحْطَ فَلَكُ مُدّ إِن اللهَّهَ الْصْطَفَ لَكُ مُدْدينَ فَلَا كَمُوتُ إِلَّا وَأَُم مُسْْلِمُ ام كنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قانون نعبد الهك قانون نعبد إلهك وإله آبا كاهِبَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كسبت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 قولوا آمنا في الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُمِرَتْ يَنبِيُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَأَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا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 إِنَّ النَّاسَ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ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 مَن يَتَّبِعْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَمْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ عَمَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 وَحَيْفُ مَا كُنْتُمْ فَلَوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ هُوَ تُلْكَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَل إنِن التَّبَت أَهوى أَو بَعِْْمَا جَ أَكَ مِنَ الَِّلْمَِّكَ إِذ الَّ مِنَ نَظَالمين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 الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبخوا الخيرات أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فول وجهك شطر المسجد الحرار وإنه للحق من ربك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 ناس عليكم حجه لا لا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلمو منهم فلا تقشوهم وقشوني فلا تَقشَوهُم وَقشَجْم وَلِبُوتِمن مَّا نعْمَتِيعَلَْكُ وَلا عََّكُ كَمَا أَسَلنَا فيِيكُم رَسُول مِنْ قُمْ يَتْلوا عَلَكُم آيَاتِنَ وَيُجَككِيكُمْ وَيُغَلِّمُ قُمكِتابَابَ ویلک میں سدنی ادپولی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 سوبتوں کا لہ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 ناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا يعلم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا هُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ كِثْرانَ النَّاسُ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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ ظَهَرَ مَوْتُهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَا بَبْتٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ يَتَلاَشَرُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَيْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا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 وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَضَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تَبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتْبَعَ الرَّائِمِينَ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما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 بيه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء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 حُُّ بِالحُرِّ وََّ عَبَدُ بِالعَابدِ وَالقَُ بِالأُ فمَنْ نُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيئ فَالتتِبَاءُ بِالمَمُوفِ وَأَدَُ إلَيْهِ بِحسَ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 تَقُولُ أُتِي بَعْلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا إِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا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 قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ سأفكم فتابع عليكم وعفا عنكم بل انا باشر بن وبتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ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 الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُرْتَدِينَ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 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 الحج أشهر مقلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذَكْرِ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ غُلِين ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 للakhirati min khalaq waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban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 غَج في يَوملِ فَل إثغَ لَهِ وَمَ تَأََ غرَ فَل إث غَ لَهِ لِم نبدَ قاء وَدَق غهَا وَغلَمأَكُ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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِهُ لَكُم عَدُ مُبيد فَإِن زَلَلتُم مِ بَغَْدِمَا جَ أََْكُم ل بَيبَناتُ فَقلَمُ وَأَن اللهَّهَا عزيز حَكون الْيَوْمَ يُذْرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 إن الله شديد العقاب ذينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء وبغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله لهم نبيا مبشرين ومنذرين فبَغَ صَن اللهَّهُ بِبيينَم بَالشرينَ وَمُ الذِرينَ وَأَن زَلَمَغَهُ كِتابََ بِحَدْحقِ يَحْيع مَا بَن النَّاسِ فِي مَو تَلَْنَو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 وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكعوا المشركين حتى يؤمنوا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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِرُوا نِسَاؤُكُمْ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فإِذَا تَأْطوهَرن فَبَتُوه مِنْ حَيْثُ أَمَ رَقُ ال إِ اللهَّه الله يُحِبحبُ تْبوتَو بِينَ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 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَاقِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ رِجْسًا فَفَرِّقُوا وَإِنْ وَإِن عَزَمَ طَلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما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 تلك حدود الله فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا صلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبنوهن أن ينبون احنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكالكُ أَزكَلَ ف وَأَوْطُه واللهَّهُ يعم وَأَن ثمُ لا تَلَ وَالوالِدَابُ ال أَولادَهُ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 منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم بالمعبور اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 بما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تأمنون خبير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 وَلَا كَلاَ ثَوَاغِذُهُم نَسْرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّخْرَفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وَقَضَيْتَ فَرَضْتُمْ لَهُم نَصِيبًا فَانصُفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آخِرَهُ يُقُولُ إِلَّا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 لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِمُطََّ قاتِمَتَعُ بِالْمَعرُ فِي حَفقًَاعَلَ المُتَّقيد كَذَالِكَ يُبَبير اللهَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَ عََّكُم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 ناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلم ان الله سميع عليم مَنْ ذََّذ يُقُرِضِ اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَيُضَائِ فَهُ لَهُ أَ الضعَافًَا كَثيرَ وَلهَّهُ يَقُ بِضُ وَيَبَن أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَشِّرٌ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وَلَم النابَ وَججَ تَ وَجُنُودِ قَ رَبَن أَفرْر وَلَن صَابرَ وَسَبْ بِْ بِأَقدامَنَ وَسَبْتَ بِد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 تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الخدس وَلَ شَ أَو الله مَ قتَتَ الذيذينَ مِ بَدِهِم مِ بَذمَا ج البَكاتُ وَ يقدتلَ ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتت ولكن الله يفعل ما يري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 من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه إفظهما وهو العلي العظيم لا إفظ بل لها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 الْمُلْكَ باہل قَالَ ای مول الَّذِي يُحْيِي وَيَوْمَ يَقُومُ الْمَيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأَبَى الذِّكَى فَقَضَى لو دل پری مال و تون لو على تونالی ہے کو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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى وَشَرَابِكَ وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية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 إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعوهن ياتينك سحيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب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 اللہ دین فون فی سبر لہ سمون مکمن امرون م والر ادو دور پل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 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لوگ لینکون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 خَيْلٌ وَأَغْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُمُ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 والس والے تیم میں مل خوبی تمین ہو تم فکونس تم بھی ہے وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مینل ہو مت میں الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من فَقَطَّتَ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضبا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْلِيَاءَ آمِنًا تَعْفُو فِي تَعْرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِ آ سِصًَِا وَقَلَانةَ فَلَهُم أَجَهُم دَرَرَ بِهِمهِم فَلَهُم أَجَوهُم م دَرَ بِهِم وَلَا خَوْْفُ عَلَهِم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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَاءَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجَوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 إَِّا ممْ تَفعَوا فَأذَنوا بِحَبِ مِنَ اللهَّ وَرَسُولِه وَإِ تُبِتُم فَلَكَ مُوسُ أَموَالِكُم ل تَضمُونَ وَل تُ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يَبْكَتِبُ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ بَلْ يَّكْتُبُ وَالْيُمْنُ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا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 فَإِلَّ يَكُونَ رَجُ لَْ فَرَجُلُ وَم رَاءَتَانِ مَِّا َوْْدَ بَوونَ مَِ الشّهَدَا مَِّا تَْ بَوونَ يُضِلُّ إحداهما, إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْشُرُ هَذَا إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأم ان تذكره صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا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 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُمْ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُونَ والله بما تعملون عليم من ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفر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 آممَنَ رَسُول بِماءزِلَ إِلَيهِ يِؤِ رَفْ بِه وَ وَمُؤمنِنُ كلُل آممَنَ بِالَّهِ وَمَلَِكَتِه وَكُتُ